في الظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات امه غافيه يا جمع الضلال باقيه لا تزال راسية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عن او واناكسان دقيست يالكنسو دوا هذا برنامج كتطباتك ايو اداعاد اسلامي كالهجرتين او ادد دقيستان ماني والبو اسنينه تاريخ دواحيكو بيغان تاسد حيطبانك دي الحجة كن عارف بقول كوي يا فرتن كهيجري يا كنا عاد عندن كا كالسيد حدا عاوضتو. لوا كوني لوا عندن كا. قبل بعد برنامجك أذكر جيسندون توا حا كمده. هو الجلاد فليين عيدا ماذا خلافة أي دعوين كيقومهم سناء عالم ككدا عيطضبات كيتاجي. وحاسدوا كلا برنامجك كا إنكو وهيا. قيبتي أقدام بيسي إف على عنك ورماين وإخوان المرتدين. وحاسدوا كلا كمرنين برنامجك. حبينتي قلعة المسلمين بأسها لا يلي نارها حامية نارها حامية فجرت سمعهم اسكبت دمعهم شتت جمعهم ريحها العاتيه قتلتهم الوف وسقتهم حتف بالقنا والسيوف والمدى دامية دامية دامية فجرت سمعهم وها أين أي كورينها والجلاد أي فليا عندما خلافت العدوين كي يقومهم سناء عالم ككذاعي ضباط كي تجيء وحائناها يا ولكن أبو قصر <تصفيق> السلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام كيف أرضى كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحق والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب صلط قد عزمت الفراق السلام السلام يا صحاب الكرام, يا صحابي الكرام. ولد اسلامي يكفوا لي ان دافع عالم كل اسبوع ان قلت لك جارب قريب بقول يشم سودو كلاخ ساره داويه متك للمشاعي غاري غالدي مرتدينتا اي اسمه سروكعي كاوا جاري إن كبر نص الدحيح بقولوا حمنات بينك كلام مجهدين تيا أسبوع عن بربوريا سدح صدم جاري أو أي لهي ينعي إذا مدى قالاذي يكون مرتدين تاه ويردنا أيك كل لعكوي توموا دنا أو كم دوا دنا مدى إدولا د الإسلام من جكا هو القشة كانت العراق وحين فوليان أفرس صدم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 او أي كمي تا يا عرفت أن كم يدا مرتدين تناجر يي ناجر يكو سلبيين تكاملوا وحيل أن مشي دعو عسوجر تكسو جارتي ولاي البرت ما أن فليس دحوارر و أي, أي حب تكسو جارتي دي فليس دحوارر و أي تضبح ناضل كم يدا حريتين ت أي وحيل فليس و أي وحيله المشي <سؤال> داوى عسوي جرتكس وكارتين اللي حب ناطق كم مدرعي إذا ما ذا ودان كاسيا أفغانستان ولا إذا بري جا سيا يجين فليه لبوير أو أي وحيله المشي داوى عسوي جرتكس وكارتين اللي حتى مدرعي إذا ما فليها الور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 ها تانا داقة استيال اي نزدول تاغنامد اي لابد عدوين كي ومهم سناعي داعي اسبوعي اي, اسبوع اي نصو دافني ويرر حوغان او دالية خسارة ادوين او اي مجاهدين تلاي التنع اي لمادا دالك مصر ويرر حوغان اي مجاهدين كي بشي دلقاع دكو اكييان حرق اي ذن اي اصل ديك بوليس او اي دقنايين اي لمادا مرتدين تا مصر كو أو كي قال لي تولادة رابعة أيه دع لما قال لي بيروا العبد أجوبلك كسي نعم وهر الكي مجهادين تكوب لابين قرحي استشاديةه أو إلقي تعب ذبحون أيه لو هر رعي وحنق رحي هذا سكالفولي ولا لذا لوكا لما جعابه أبو سند الأنصاري يو ولا الككرار المقدسى وكسر جذل فلسطين مجهادين تأيق قرعي ذكدي بوارب لارنك وقاليحروين كي أي عمل دجنين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 تاو وح لغو ما ديستاكا نقضي براه بلشاد ايكو ذحريران رنكا كالا سفاراد دولاد يهود ايه قاهرا ايه بياهن كسو سارتي ويرركي للايه تعي اذا مدي مرتدين تاها ايه عدود كو الالينا يي وحانا وح لغو حماد ايه كو تلمامين ويرركي ايه الكوذ اللغو حسوق ايه سينا كدعي سيدو كالا بياهن كايا لغو يري وحان عاثماد دق دقاه رجينينا ايه اذا مدي كو دعو عمي ويرركي سينا يوصير عين عياين عيدا من سج سيو عن كوا بل الدجال ان كارججح السدا وسدي هذا الكوذيانه سدا كلام مجايدين تعياب البربيوتة ضبك من ذا جديد كدا قال قعي الهاين عيدا من مصر كوا واررق رح يق بذنلا لقك تين إسكوسة وضد وارذن عيا إمانه يحل عيدا من سيسي أي شيء جناين إن عيدا من مجايدين تويلاد سيناء يسوي جهان على السيف ربضن أول نعيسن أول هين إن واررق وقنا قادان لكن واركان دعيم مع المكر عيا واحد بكب يكون yi walaa leho de yuhuuda gudambantina wilaayda Soomaaliya mujaahidiinta khilaafada ee wilaayda Soomaaliya ayaa weerar loo adeegsade buum gaacmeed iyo boolis ayaa kuwa oo kusugna isbaraku talees goos ka suuq weyn ee Bakaaraha weerarka ayaa dal yihiin la gaafraas kii oo ka mid ah ciidamada murtidiinta Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska weerarkan ayaa imaane xilli ay mujaahidiinta isbuuc ay naga tagay korta again weerar uu gaansoo أنا ما أجي. بجي سياح هالكائن وكساف مرينا وركي دولد السلامية أسبوعي نجت ذلك. ووكور اللئام <سؤال> وجحور اللغاد ما بقى من كنام غير كر الأباد والرصاص مكام والجسوم فتاك كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام لاستقرق المقام في صفوف الطغاد ووكور اللئام وجحور الرقات مع بطانه كنا طيرك الغيل الابد والرصاصه والجسد فتك كيف اظل مقف بالسلام جزاك الله خيرا اد بعد ما سنتي دغيس دا الوي خاينو كجرنا قيبا اي برنامجك ها كو سو دوا ذا قيبتي غو دمبايس اي فالو ان كيو اخوان المرتدين وها اينو سو جيدين يا وراكن بكر اوحى الطين كم جالت مطاياها سلوا الاحزاب كيف الله بالخسران اخزاها سلوا اليرموك او حطين كم جالت مطاياها سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف صولتنا اذا انطلقت سراياها سلوهم كيف غطبتنا لمولانا غضبناها سلوا بدرا واسراها سلوا حدا وقاياها اخوانك ايقوى جهادك شكتا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 محمد سرور اي كان ميدها اقو يهن دور او اسكو دايين اصلاحيان كخديق وانكو مارب ما كي كاسيدمبيس كو سي فوغانيساي ودادا كفرiga iyo katanaazul ka mabaadiida diinta ارين arin kaasii wuxuu sababay محمد سرور او markii dambasar ligtay dhulka xarameenka او yaglaalo fikr cusub kaasoo isku dhafay afkaartii iqwaanka iyo manajkii laga dhaxlay محمد ابن عبد الوهاب isku dafka labada fikradood ay ka timid kooxda markii dambal magac baxday دواقيدة مرتدين تاء ما ملا عالم كإسلام كا وحين مالب بدنك عاديين حكمك شرعي جاء دين قالت كديمقراطية دا يك قي بقاعدش دور شوين كشرك يقص لسان عريمة عسى وحيس بعدين كوحدة بدش موقف كدا كو هادن هو جانك الدولة عسير دا داء وحين إسكيل هالين إسكو دع كده حدا على بدن نعم ييجوا إسك فوقه وحول يبقوا كيني كرئيس كدع سيد لكن هركت دك واحدة يا سليم فيلا كدب سنة دي يكون سغال بقول كوي سغال شن كده كد عيد الجيريا الجيرياء وحيس جرب تجيهن دور بيجي دورشة كوك جولستي يجيبها تلنقات مدة كده ابنه وحيد بلا بي بين دجال أفكا هو كناها مجهدين تا عمليات كيبركي سنة هي كده عايم كوي تمان كسبتمبر سنة دي اللي كوني كودا يا ما سيد ماستيران وبدل يجي دسعت كسراعي وده حيي مسلمين تي جالدة سيد وكلك دبها الجالدة كل دوناها مجهدين تا دي اللي برضو aanu كواس قواس oo dhankooda u ogolaaday kooxda inay wadanka ku soo laabtaan qayb lixaad lehna ka qaataan dagaalanka waxa loogu yeero argiga xisada inta ka dib waxa saruuriyada xigay xisb ul umma kaasoo uu hogamiyay murtaad ku lug magacabo haakim al mudiri xisbigana ayaa lagu unkay aragtida furfuran ee salafiyada ee lagu milay manhaj ee المرتدين أبو مصعب السوري أه قرا جهادية أي كتاب كيس دعوة للمقاومة وحول دور جرقوماني منهاش كإخوان المرتدين استوى كذي جيبه هو جانك وماد إسلام كامضان كتاي شدا أبو مصعب السوري عارين كهات الماما أي جيري وحى إخوان المسلمين خو يذا كواها إسلامية قار جا. أهان قوى جهادية هي عالم كعربتي إسلام ك وندي بيعين أفكارك اللي دواني وحدنا أرك كتاب ويري شعارك قحدة إقوان كئاه الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسم أماننا ومعناهذ نقنيو هدف كانواه الله قدر يشدهنوا رسولك كا. دستور كانواه قرانك كا. جهاد كانواه وضدهنا الله درتي أو لورد لنا وأوحى أنك طامينه السوريو وركسي وتأيأ أنت قدري إن قحدة إقوان كئيستعيشو إن هوي أساس ونكسن ما كن شعار الدين تعودن كل ميي عالمي ذا مكة إخوانك أيو يرى أبو مصعب السوري وابي سو ومرتدين كذا جاي قوة عبادة جهات كزعز بونسيه عسرجان وحقوقا عن نصان إسرائيل وسنية هذا الذي أي واحد إخوانك وجود جرتي سنضبضن وأذى جدا دين قالت كديمقراطية دا إسله هذا لضاني كلا أيو أيمن الضواحي هو قامياه لا لا يا هي القاعدة كقري كتاب كيساء الحسد المر هذا الذي سنو حاكم دها البنا شكل آن مستان وين أو وحو الله ككرام يعيش هذا وحن له ويدي سنينا إن وعماش يسون أكسن كأخبلان إلى هاي ووجها إمسان جعله احترام قلبي وهاي شاقة وحوها عبور كم دع دق دخاخة إسلامي جاء عسرا كدي بور بركي قلا فضة سدوا كلا البنا يا كم دعها دتكي وظواهر وهاديين كتابكي سجد الخرونفلات وحو نبلا وجهه رأي كتابك كويري وحن عمل كان وهاديينا إمامك هو رموت كوها نقاد إسلامي جاء وحو دلني Uga miyashaan jihad ka shakta baadiyan toodakuma ya koukalija inay a taa kuwaan ka utiriyan. So jihad ka asirigaan ee waxay uqildaya yaan ikuwaan kat demokradiyin taa. Abu Mus'ab as-suriaya arinkasi kagahadlay kitab ki isa da'latul mukaawama uxuna layi hay. Annega waxan qaba kuwa demokradiyada doorta inay kaladuwaan yihin. Taasi waxay kenisa inay to a xakaam taa iqadana yaan. Si walbaha ahato annega waxan qabaa madhapka kuwaa minsan in demokradiyada ay tahay مباديدة دين تسلامكا لكن قوة أمينا هي الديمقراطية دينه ضرورته هي حالدة تقدر دة إسلام كي يمسلمين تا أينته هي وضدة كليه لجوه حق يجنه يوم الدعوة دة لغونا جاري يحلقان أدق إلأمر يجرب خن قلنت الشريعة دة إسلام ك قوة رماها سي قوة من سنو موالين عذوردار أيهنا أوليهن قلتان كديمقراطية دة يك خيب قاعدة شدة قلي عشدة كالدوان بلقى قوان جهات كشجعنا يأه مزحدة دواقيده مرتدين تأه قارة كينه يمسلمين يهين ونصدوا خباي أمن الطواهر محمد Mursi wuxuu ku xadiisay inay ahaayeen muslimiin intaas waxaa sii dheer جهات gamayashan jihaad ka sheegtay marar badan taageerayaashoodu u baaqeen in uu gargaarido islaamka lookalmeeysto مرتدين murtadeynta sida ay qawanka wuxuu كتاب kitabkiisa ku tilmaamay in midnimada kooxahan ay xoojin u tahay wax iskacaabinta ummada iyo ilaalinta qaybaha ay ka kooban tahay warbaahinta rasmi ga ah ee al-Qaeda wuxuu gamayay dawaahiri ayaa sidoo kale marar badan ugu baaqay وثيقه نصرة الاسلام هي توجيهات عامه للعمل الجهادي كوحاها هاان شيكت جهادكم يكسن حلفايسقوا انكو كليا أي وحي عدوا تويق موجين عد والباء إخوان كحقيقة ضعديسي قال لي ماذا يكون لعينة المانتي أبو مصعب السوري أو أه قراي جهاد يكون بشكل تأيي قري كتابه كذا هذلي اتجابدي كعدون دي جهاد جهاء كن عي سوريا سندي يكون صغار مقاولوي سدتك وحوله جميعهم جاهدين تشق عدنان عقل قرة ليلى قال سينتي وقال مرتدين سوريا هذا يستجب قوة علية نيجالسيين إخوان المسلمين كيوجب هذا الإسلام جها قارهان قوة فتوظي أو جلادينا مركيذن بين الحرف الله نخضع سوريا يا أنت قدر إن هو كان كسوريا أي مر بذا قوة إن حبنا حسب البعثة جايهين مسلمين كرجوجي حلقاسي إخوانك سوريا عدنان سعد الدين كل ما بدن او للي يشيح اسبر بعطيق عراق يهو قان کو داكو تلمامي ودادا مسلمين وحونا قارسي يحي تاس دام حسيني ندام كيس اينا اي هايان مسلمين انتاكو ما اي كيساني اي وحو آد او دلعي وحونا قدل بدي توباد ايو ايناي الله الدبداف ويديستان انتاس او عدد اي ماه ايو ابو مسعب اصورو كينايا كيسا كيسا كدبنا وحو اي دين ايو عدنان عقله يا مُجاهدين تي كلا إجالسية هو جانك إخوان المرتدين كونت الماما يا إني حد جد بين سكاستوي تحيلا ما لهن إن المانت عرقنا كوحج الجهات كشجعنا يا دن كلا نز بهيسيه لسمان يا إخوان علمانيين تمرتدين تا إيشام هو اص وعادسانيه ان الدعاد ييين دين غاليت كديمقراطيه سي اي يو يقليلان حكومه علماني ديمقراطيه هو النشاط اسلامي ابو قتاده الفلسطيني وكما دع علماء السوق حليي هوراي جهاد كتاغري جري لكن فتنه الشام كدعدي كديب دينتا كسيبتي سبهن دلاانتا او تاغيرا كوخاان مرتدينتا هيا كتاب او هوراي او خوري او عنوانكي سي يحي الجيهاد والاجتهاد كت المعمي حالته كو وجهاد كونس بشيغنيا اي اخوان المرتدين كولا ليسنيا و قوة <تصفيق> سمياء نقر كرجعنا موحن قسجنا إن إسلام كيد دمئ أوانا دبو صنوليان تاسي وحابكسي جبضن قوة من سن إن فكر كحسن والبنى ويهامتك أم مناسب سن عسر جاني لو عسبونيسين كرو هنقاتي أم دا ولا جاب إن جماعات جهاد يعقيد السلفي أشيعانيه إن فكر كنوع عسائي حمبارسنيهين وحين واركان قلافك أيكال دوناشا وده حي قوان المسلمين هي جماعات كجهاد جاء سفرق جاء وده حي بقاري إزبهيس لأمكان كاسوان كو جهنين مرتدين تا لكن كو جهن موحيدين تا إس كبداي يوحي مرتدين تاكتين آلت إيكود انقاران سي مجاهدين تالغوصو مضايو تكفير نما ما قوار جنمو سو حالة داني أوكالكما الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها ماضي على الجله بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها عدنا عزة الماضي على الجل أقمناها بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها, ركزناها سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران اخزاها سلوا اليرمون وكو حطينا كم جالت مطاياها سلوا الاحزاب كيف الله بالواتاي ديجتال انت اسان كغلوب نفالوداس خيسا بدن مار كنا كوسو دواد حبنتي فلقيت برنامجك او ان كايغ دوونو حول غلكي بركاسنا اي مواجهيتا دولتا اسلاميغه اي كخسوقن عيادمدا سيسي تدوابت كي تگاي بلسه ان كو رئيسي واربخين كوبن او كوسابسن سينا سي دغي استاش اي بل فكراد او قاتاان جزاك الله خيرا ورا القديريه جزيرة أوكيناوا والسهارات عاجل بيت كهارد آسيا كان مدار الكبار كيسن إشام مصر نوحة حكتها وقوي بري ولادة وحكة بيوكه سارو الكبار كيسن بيت المقدس وحاتني ماركي أيد عن كعدون دي عربية دول كسيناء كجري له دخاقج جهادية وماركي دوبي دو جماعة وأنصار بيت المقدس دب يا قديس ندي لا بدكم يسدح يتمكئي كحدو بيعلى جشيق لافد سلامك وحين قادت المجموعة ولادة سينا وحين هالجلد هذا الجهادي جاسيل بجيب أرمين كدي بأفجن بجيل لوسامي حكومة دي قوانك. نعم كفروعه نجاء هذا كمصر أيام رباحوين السحرية كلا كل ما يلي هذا أيضا كدولة إسلامية أي هل كاجوجا وحسي أسكوميتا سيدا يقول قرطاج ريرد أن بترسيج هذا لا هو بقلشني أفترن هذا يلو في في هيء. ما الحمد الله يقولك بحياة فرعنة مصر. تاع أوكرد عليه توله الربيعه. لعدد كما قال هذا برو العدي عرنت اللياب كل وحيتهي. إن كحضا المرتدين أيوار كدب بلا بين دلعي عنتم مجاهدين تاع tamanka taageerayaasha kooxda duliga naas nuqtay ee iqwanu murtadeen ayaa ahaa inta badan dadkii halka lagu xasuuqay hasayesheen wixii kooxdan kaalinta koobad ka gashay gunnimada wargeyska annaba ayaa xaaladda kooxdan ku soo koobay oraah aad u ajiiba taaso ah haday samada roobayso diguul وسنة احمد القمر خلافه عز نمتدات فكيف تحدها الاطر فباقيه وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقيه وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر وهقك عاد بومه ثنيها وللك بكر لغيسته اغهر يوحوكو بلاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اغنى محمق الله ينهاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماي عيقوا على ولا الفكر ده ده الحمد لله ثم الحمد لله هول قلقه سباركيسان اغنى اللغو حسوغي دبر الفياد يهود ايه سهيون يهد ايه قباتك سبحانه وتعالى باكمهات ثم واللهي قعمهو دكو اجبيه واس إلهي ميسان كينا حسناتك هاي الكوادرة أدنى بيجينا هدافو داوي عين أي بكتينا رب سبحانه وتعالى هايين بксиو سيسي وحنقولي هاي بويري دجالكو وابلو جنود خلافة سيفه ذا أي خاص أيه ناسان انت رك إلهي رجسينا لا جذهرنا يو عدوقة أيه إسلام كأقع مقابتين مسلمين تك ومات كفيش حلي كست كنا بشاريست حيوين كينا بإذن الله جمعها جنود الخلافة بأبو الله إذنك عذاب يا أدنك ود ليسا دقيستها حيقا السلام عليكم مقعيب وشاكر السومالي هادان كديب تفكر كيقة إذن كالسيسي وحي لكل من رباحك أوهيسي حياغا إيو صحواتك مرتنين تألقاعدة وحي أغادين إن أي هرجوك سنكرين لباحيادك جايسا أو آدو غو أمن لي قودة. والقادم أدها وأمر دقيستها أغدن بيا وحوك بلابي مركو رأ عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء وسعيد يا مركو حجنا الله بركة ولا لا إذا عد الجرتين أي نجها قبتر باهيو أذ وبذن أركتي دينو دي حن كسو كوب يا لب قطب ولايد سينا هو قال كان حن كسو بندجان أود حد لعفة هو قال لي بن كيابي سي ماش أنا كسرت دلنتاتك اللي كسو بندجان مسلسلك الاختيار أي نيّة لو جد سيعيدن سي بوير سي لجستهن وأدل للمد إخوان المرتدين وهي عيدا كي كيرابعالك وحسوقي أي أي أبرردي قيان مركي لحنوجيي وهكذا إنت أنك يقول من أراضي لإستياشة أي كأسر إيبتين قضبك فلقين تتطواتك كأن قضاتها عمر بأمر الله نأتمر بدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر رسول الله قائدنا وسنته لنا دثر ويهمي جودها غدقا كأن أكفها مطر وطيب فعالها اشتهرات كمسك فعلها عطر ففيها الحق مؤتلق ونور ما به كدر بامر الله نهتمرو بديت يالوحني سو قرن قيبه ضم برنامجك مركنا كسور دواد تحنها مصابر قيبتي سيتوبنات وحانا ان اسجدين يا ولالكن دبلاوه وفوقها من سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فادفعه اني فيلتصق وبين جرحي ونسفي قصه كتبت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 يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الافق الله يعلم كم اخريستيال كوسوودا قيبتي تومااد ابخان مضابير بخينو جقت قيبتي سغالات يي انهو كسادنئ الشباب ايمانتيكو بارiga سومااليا كل ووبل هان كدशेเบشو اتم كسوجييدو ايا ماركي وله وريغي شقاد بارiga سومااليا اي الشباب دھیتين waxaa lagu fugeeyay atam shaqadii hogankii uu ku lahaa kooxda dhixdeeda taa ee sideme xiddinta buutaan ego wareer oo hogan kusoo qaaday ciidamadii Alshabaab ee meesha kusubna waxaana ay Alshabaab qasbeen inay dib ugu gurtaan magaalada Galgala oo markii ay gacan ta ku hayeen iyagoo u sii saqay gudaha dhulka fog ee buurayda ah atam ayaa xilliga looga yireey comforta Soomaaliya waxaana markii uu soo gaari comforta Soomaaliya la kulmay amirki Alshabaab ee xilliga oo Abu Zubair ee waxaana uu xilligaasiyey atam xogaa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 شيخو soo direena bariga Soomaaliya waxay ka lahaayeen dana badan oo siyaasadeed waxaana ka mid ah in ay shabaab taageero ka helaan dadka deegaanka iyagoo sabab kaga dhigay in uu sheekha kasoo jeedo deegaanka bariga Soomaaliya iyo sidoo kale inuu buuxiyo booskii uu atam xilliga baniy iyo inuu oday iyo wajiba u noqdo shabaabka bariga ku sugan sheekha ayaa isla waqtigiis u soo gaaray bariga Soomaaliya bilaabay faafin ta daacwada iyo boorinta qabaailka isagoo sidoo kale tafsiirkiisi quraanka ay wadarat kala duwan intu ku sugnaa halkaasii wuxuuna sheekhu noqday mid ay si isku mid u jeceladeen sababkii bariga xilliga joogay iyo dadkii deegaankaba wuxuuna ahaa sheekh mid ku riwaada taqrigiisa illa lagay ilaamiyay khilaafada islaamka halka ay una ka bilaawday khilaafka soo dhex galay sheekhu iyo kooxda al-shabaab xaaladda bariga Soomaaliya ma aheyn mid ka wanaagsan midka kalanka ad ay u wadkeed gaar ahaan hardankii shaam ay u dhixiye dowladdu iyo saxawadka raki joogay bariga Soomaaliya wax badan oo xog ah kama inen helaynin laakiin sheekha ayaa ugu dambeeyay in rag joogay Koonfurta Soomaaliya kuwaa oo ka mid ahaa maktabka ciilamka Al-Shabaab الكيلوجرام واقع خلافة الإسلام كخليفة لله ضرتشي خبابكر البغدادي الله كأكبر إشادة له بحش قادر مم كمدها رقي تاجري إمامكم مسلمين تكذب بحثي ر أو وسميني شيخي أسيلك الورالي جوي بري حلجا وكب خلافة إسحاق <تصفيق> أسيلك لخطب ديسي عيدا يكون أفر بقر صدنيشة تهجيرية كور عدي ولا ليسي جوي بري إن أي واجب تاعين له استجو هل إمام أو أي مسلمين تكم ديسيهين أسيلك الوقت عن كدا يرين حلجا إذا عدا datku ugu bishaareeyay salaabashada khilaafada islaamka waxana wareysiga oo dhameystan siday idaacada al-Andalus xilliga ay dareemin al-Shabaab khatarta ka iman kartay sheexada iyo waxa lagu gudboon inay sameeyaan amirki xilliga ay al-Shabaab oo Abu Zubair ayaa dareey labanin oo kamid ah ragii aadka ugu kalsoonaa isaga oo soo direey bariga Soomaaliya waxana ay kala hayeen ragas nin lagu لكن inta ay su diyaar nayeen safarkooda ayaa la duqay Abu Zubair waxaana ay ragaasi wateen safarkooda iyey waxan barsanaa risaala uu lahaa amirka alqa'ida ee xiliyana la laayahay wa aymaan addawahi ee faawo lagu magacaabo taajihaatul aamaa lil amalij القاعدة waxaan risaalada loo soo diray dhamaan furuucda alqa'ida waxayna xanbarsanayd axda manhaj ee faawo si aad is manhajka quluusan uu doonay amirka alqa'ida ee la laayahay inuu ku bedelanaajki sheekh usama allah و يرين رجيو جانكو وهو هالشباب كي جو يبريج سوماليا أو كمد هاشي عبد القادر مو من الله حفديه وحين فريق على رجيو كنفور لجس صادر كوسهم من رسالة ذي أيمن أيه ودين كدي مركي آخرين تدميين أيش عبد القادر وديه رجيو وده رسالة ذا سؤال أهديا صادر الرسالة ذا مركي أي وجوابين وحصدري أيمن شيخة يا دربدي بكل ريماء هنمنهك كي تصنعيه القاعدة وحنا معقولة إن أي, سوحر أي شيخة رجيو أي كوادين رسالات وأي من صدري وحين أي بلاويني دوراتيان عيدا كا وحين حسين مدن إن وشيخ وأحمد آخري ككتب تتوحيد كا لكن مركي أي قادين إن وشيخ كورة لنقلينين منهج كعسب أي القاعدة قادتي وحاي كوريجين كتبتي توحيد كا أي جوسيتو كلام مركن كعصب ذي إن ووحة آخري ككتب كلهم مجابو مشارع والأشواق كتبتي عقيداتنا وحة بلاويني آخريان رجل جس صدري وحوان الشيخ وشيخ وشيخ انه منهج كان يهي منهج عسب او هادانا كل فاقن انحرافات يهي إرجابه مركي وسيسي هادايد بوقي ودحيي عيدن كي دورات قادنا يهي لابدنين اي كيمت يميد كونفورت وصوماليا وحا الله بالاماين لقب توفر دي نقاشه كا او لابددرف اي دودو دكو صوبان كران وحانا دوداكر صور اللوغر اي عبد القادر مومن الله حفظيه كدي مركي أقوله <تصفيق> ولا بصبر إنك تيد دودي كو آداني رسالة دي أيمن وح هذا الكلجوريجي شيخ عبدالقادر سو وكل حكومة الله برضه نعم شيخة أياميش كعدين رسالة نحبارسنتهاي أخدا برضه عقيدها إن حرفاتها لسه يسقوا شئين إن ينسححهن إن رسالة نقول حفافيين كرحلة لو نبهن إن قالوا جفا يصدق مركي إيشي كدو قرتي هلكة أي لابد إن نكعدور دارتين رسالة دي أي ودين هي أكون يريدهودي كو آداني شريعة الإسلام كا وحين نبلن كقاعدين إن يجو لكن ايضبوا بلابين إنه سيد سري أوفافيان رسالة يقول اسكيله لأنه إن ده شيخه يضربة العلم لأنه يستيقل هل كان نوجه اكتقيبت يتوبنات اي تحناه مثابر وأنه قيبتكو يتوبنات اي اسبوع اي نسوء اي نهضو الله وقلاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاعرها يدور ما دارت الاقدار والطرق يلقي على بابها اشعاره ادبا ويتقي من سناها خافق قلق ودولة لم تزل أفعالها كسفا تهوي بساحه اعداء لها مرق فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالأمس في أجوائها سامق وجئت أحمل تذكارا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتنق بغداد يا شامة للماء كاسي نوحو أهاول بلاوي ليستي الوحا انتا انوكك برنامج كتضبات كي يزعاد اسلامك اللجرين تن اي انتينو ديبدا بوك الميدان و تضبات وحان اذن كل عافيه نعم الله داقكم فقد شدتم لنا صرح الكرامه بالحسام و فتنبهوا للقادمات فحولكم امم تسقوا نيوب حقض المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا الصّ الصفوف فلدى اللقاء أكرم فلنا نصّحين نبغو تلّب النّوع إمارة خاصه يإمارة عام النّقود مد خاص كأ وإمارة والبقي من الحوينه والبقي مسؤول والبوند بصنع حلو الدين قانون كاهين مد حوينها المسلمين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 يا هنا عند أهل العلم اللي بطريق باللققات وحلاققاتا إما من لفظ التولية وإما من العرف والعادة عموم الولاية عموم الإمارة خصوص الإمارة وعمومها وحلاققاتا من لفظ التولية هذان لو صفر كبرنا مسلمين تون هيجدعلكوا صفر هدونا أن ربه نأمرنا مجعابا أنت سفرك كجير رهيب ولو هذا هو المسؤول ومع ذلك الله صنقه ما قاله أنك صنقه أن الدولة يقول له أنه أمير باني دائما لم يكن لدينا صبب لفظه يقول يقول له يحلك وحوها وأن أمير نقول له أنت سفرك أحلك أصد موقعك إلهي وحوري يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لفظه التعاهد والتعاقد هي عموم الولاية وخصوصها هذا لفظ التوولية لجقة أوسنجر وحل جقعة عرفية عادة فرقى مركب أودح إمر العام إبن الخاص وحوي من ضع على خاص النقط عند عقد لكن إمره عامته هاي نفود عام مسلمين ترى الطاعة يا صنعت الأمير العام شروطي سوى كع قبل وين كبرت من الأمير الخاص فوارق لأودح حيث الإمر العام يا إمر الخاص وحاكمها إذا الإمر قد تتعدد والتكاثر إمر هذا الخاص هو بانكتر محمد وهو دري إلا بأمير عودري اليمن أبو موسى الأشعري معاد من الجبل لكن لا بخلف من وانكرار لكن الإمام هذا إمر هذا عام كا في الأصل تعدد الله ما أقوله مركب خلاف عثمان يدنتي إلى جالو الدمشقي مد الله سو وذي بربر كذا عرّاض قومية وجهلية يا على المنوم دعوين يبلايا كصبح وحبا عالم إسلام اكتسح كسميه والرأس أزمة وحاج جدا بيجي طالبان وإذا كان هذا الرفاقين أي ملا عمر كان خائف عامة وذلك كأفغان جا وحكي كا عرّايان بكر البغداد يتيس هذا أول شيء تطلع باشون زهلوبه دعبني بالوبه مسائل كالدين شو ظهر ولا ااتك ام معناها لهين يا فار ان اساس الدين لله لسيد انا حسان شخصيا ودادك العراقيه قريشيد بيعادي سي الخلافه ديس وحلو ديده شرع ما كل شرعا كل شرعا قلنا ان تقوم خلافه فيها تصان الطيبات وتحتمي لكن أرضا هذا هو الشيء هذا هو الشيء هذا هو أدليل حقان إساء هذا هو أدليل حقان إساء الشيء بكر القرش الحسيني بعد إساء هذا اللوح الصاري اللطمي اللطبي وحن نص عمدينه اللي ما انت دي قد ديه اهرتاق المانتا مقارنه هل الشرط او كما قن ونعنوك اغاهم مجره شروط انا اغين ما متوفرة فيه انا اغين وجرته لكن اذا ديه يقان نبحي قد دينا كل شروط او فيه ولعله الظاهر والأولى مركب وحيا بها يرر كاردن وابورته مركب وحيا بها يرر كاردن وابورته وعيد مركب الشيخ يمادو معلم فوكني يبقى إذا جاء الشيخ جلس المعلم بين عرب تراثا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل هو هؤلاء شهورة انت سوء الدين ويسحنا إمارة خاصة وظروفك انتو شرعنا انبغن دفاعني جديديا وقت بذلك قبض حيل وحيلة انتان إمارات خاصة الدفاعه وذات دفاع الصوماء وصنجره مركب وذات ديه إنما انت أدونك الجوغا وحال الذي انكرره إنات جوابك بحسان حديثك حديث بن يب إنا جوابك بصبر فان كان لله يومئذ في الارض خليفته فالزمه والا فمطو انت عاض على جدل شجرك انك جواب ومحط اماني وسر تقدمي